كانت صبية بقلبه أخضر زهرة في وسط الشوك بتكبر شايفة الحياة صفية وبريئات وما تعرفش إيه المقدر من صغرها كانت بتحلم زي كل البنات بترسم. اروصاله بس فستان وطرحة بس اللي حلم غير اللي فسر قبلت ولد حبت كلام وشدها قوي باهتمام وصدقت ما كانت شعر مفخبي في ناس كتير الشر فيها والمظاهر بتداريها وزهراء مش شايفه الوش الحقيقي الطيبة دي متغركيش مهما يقوم متسدقيش ده مفيش أسهل من الكلام انتي عصلا مش فرقة عنده أناني وبيفكر في نفسه ولا كان يخطر في بالها بلها قال لها كلام وجعها وببساطة الند لبعها سبها غرقان في دموعها لما من غير ذنب سببها ابتدى يزيد اكتئابها حاسه انه خلاص ما فيش خير في البشر صدمة صعبة جات في سرية حولت الوحدة تانية أصل أول جنح سهل يسيب قصر لوعي تبكي مهما شفتي في الحياة مكتوب يا بنتي ننجرح علشان نشوف عايشي أحلامي زي ما انتي قومي تاني لو وقعتي مهما